ان رَبَّنَا لِيُغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا والله خير وأبقى والله خير